نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل للناس وأنزل الفرقان إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ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 وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن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 Kädetiäni Fir'aun ja heidän edeltäjien heidän kääntämisestäni. He kääntäyivät heidän kääntämisestäni. He كُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَقْتَا فِئَةٌ أنت في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى مثلهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من الناس نساء والبنين والقناقير والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف That is the الدنيا والله the حسن المآب كل بخير من ذلكم لَلَذِينَ التَّقَوِّوا رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ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 الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن Nahulā ilāha illāhu wa al-malaikah لا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيم بينهم، وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع أجوك فكل أسلمت وجهيا لله ومن يتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأممين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ نَبِيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبِّ شقيا وَإِنِّي تُلْ وَوَانِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, وكانت امرأتي عاقرا.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 قبل سميا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا kola rabi diralli aia tuka المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يأخذ <خدي> الكتاب بقوته وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مغيى Tässä on viimeinen kerta. Tämä on viimeinen kerta. Tämä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 عَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا قَضِيًّا فَحَمَلَتْهُ بِهِ مَكَانًا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها زني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَصَلِّي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمٌ هَاءٌ تَحْمِلُ قَالُوا يَا مُوَيَمُ لَقَدْ جَاءَتْ يا اختاه ان ما كان امك رؤسا و ما كانت امك بغي فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان osrop sem해서 lawan проч студien. Gott waj'alni mubarakan aina kuntu wa awsani bis-salati wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu wa birran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 INNA MA YAQULU LAHU FA WA INNA ALLAHA RABBI WA RABBUKUM FAS'UDU HADHA SIRATUN MUSTAQIM فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهدي يوم عظيم